لما مثلنا برواية كزاد عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قلنا الإعلال بالأعلى أولى طب لعله ذي مفهومة هذه مفهومة على أساس أن العلة صالما ثبثت من فوق لا تجبر يفضل الحسن عن أبي بكر منقطع دائما دائما ففهم أخونا السائل من هذا أن الإعلال بالأدنى أقوى وهذا صحيح أقوله لأنه إذا كان في السند انقطاع وكذاب فإن من أعظم الدوافع في ترك الرواية عن المجروح أن يستهن بالكذب أو أن يكون كذابا لأن الأخبار مدارها على الصدق فإذا ثبت أنه كذاب راحة انتفى قبول شرط قبول الأخبار رأسا انتفى شرط قبول الأخبار رأسا فلا شك أن الكذب في الميزان أقوى في القدح من الانتفاع. أقوى في القذح من الانتفاع بدليل أنك إذا رويت حديثا عن صادق عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتحكم على هذا السند بالضعف. فإذا رويت حديثا عن كذاب عن عن الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتحكم عليه بالوضعي. ولا شك أن الوضع أشر من الضعف لذلك كان الإعلال بالكذب بالأدنى وأنا قصدت بالأدنى افتراض وجود كذاب أو مكروه. أحسن يكون السائل تصور أين باتت يده مثلا الأدنى عند سوء حظه فقط فنقول نقول لا أكوى هذا أقوى من الإعلال بالانتفاع لا إنما أنا نزلت التعريف على المثال الذي ذكرته فلا شك أن الأجنى إذا كان كذابة فتشك أنه أقوى في القدح من الإعلال بالانقطاع بين الحسن وأبي بكر الصديق رضي الله عنه والله عنه قلت <تصفيق> إن العلة يجب أن تكون قادحة فما المقصود القادحة مع ذكر مثالي للأمكان أحنا ذكرنا أمثلة فيعني في أنا أحيل الأخ الكريم على الشريط المسجل لهذه المحاضرة وطبعا قادحة يعني إيه؟ يعني مؤثرة قادحة يعني مؤثرة إذا أثبتنا أنها قادحة بأثرت في الحديث فلا يكون حذائذ صحيحا بل يوصف بأنه معلول على رأي الأكثرين أو معلول على رأي جماعة ألا يثري في رد الحديث وعدم قبوله نكارة المثن فقط ولو كان السند صحيحا فأحيانا يكون الحديث متنوم خالفا لنصوص مثبتة في أحاديث أخرى العلماء يقولون أن الأصل في تصحيح المثن استند استند هو العمدة استند هو العمدة وإلا لو جاءك مثن صحيح بثند متهالك أسعك أن تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا مش لازم من الكلام يبقى مخالف للنصوص، فإن كثيرا فإن كثيرا من الكذابين كان يراعي إذا وضع حديثا أن يلتائم مع الأصول العامة حتى لا يكشف يعني صارت مثلا إن جاءك مثلا حديث يقول من صلى ليلة الخامس عشر من رمضان بني له بيت تحت العرش هو ده منكر؟ يعني المعنى مستغرب ما مستغرب ليه الله قادر على كل شيء ماشي لو جاءك هذا ما عندك نص يقول ان هو مخالف لنصوص اخرى لكن جاءك بسند ثالث ساقط مثلا لو جاءك حديث مثلا يقول من, من تبسم في وجه اخيه حطت عنه الخطايا كما يتحاسي الورق عن الشجم والله الكلام شد جميل ما في مخالفة بل بالعكس هناك نصوص اخرى تدل على التبسم ومش عارف ايه وحاجة زي كده لكن جاءك بسند تالف ايسعك ان تقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليس لان السند الى هذا المثني لا يعتمد عليه اذا قبول المسن مرهون بصحة السند ولذلك قال ابن المبارك وغيره لولا الافناد لقال من شاء ما شاء. لولا ان كل ما واحد تتكلم له هالسند كان كل واحد يتكلم جماعي فالسند هو الاصل السند هو الاصل اذا حققنا ان السند صحيح ثم رأينا في المثل نكارة حين اذن نكلف أنفسنا بالإجابة عن السند زي ما عملنا في حديث عليه أن سيد في الدنيا لكن لو أن السند ضعيف والمتن ما فيه نكارة ما بنكلفش نفسنا بأي حاجة نقول لا نعتمد على المتن ليه؟ لأن السند ثالث فنحن أجهدنا أنفسنا في حال صحة السند لما رأينا نكارة المتن وما أجهدنا أنفسنا لما رأينا استقامة المتن مع نكارة السند فدل ذلك على أن السنة والأصل نعم والله يعني. صحة السنة دون المتن هل صلاة التسبيح مثال جيد وكيف نادروا علة قديحت المتن والله وصلت التسبيح على العلماء مختلفون فيها ويعني كنت أردت أن أتأكد بنفسي للخلاف الشديد يعني في من العلماء من يكون صحيح في من العلماء من يكون موضور فيعني أنظر إلى التفاوت الشديد بين صحيفة موضوع فكنت سلكت يعني عدت طرف في هذا الحديث ثم توقفت فلذلك أنا ما أستطيع أن أتبني رأيا في هذا الحديث إنما هو يعني فعلا من, من صرح بشذوذ متنه الحافظ بن حجر في قول الله الحافظ بن حجر له قولان في الحديث فحكم بشذوله لشدة الفردية وعدم وجود المتابع ولأن هيئة الصلاة تختلف عن هيئة الصلاة المعتادة فأم إيه أعله بهذه الجهل والله عبر نفس الحديث نفسه عن صباح تصريح مرضو صباح تصريح ناصحة القول بأن الحديث تلقته الأمة بالقبول وإن كان خريقه فيه بعض م م مثل أبغض الحلال عند الله القاعدة صحيحة لكن المثال ليس الصحيح لا ينطبق على القاعدة احنا ذكرنا قبل ذلك ان الحديث الضعيف اذا اجمعت الامة على مقتضاه فحينئذ يكون العمل بالاجماع وليس بالحديث فيكون دليل العمل هو الاجماع ويكون الاعتماد على الحديث حينئذ شسليا مخضا وضربنا مثالين لذلك حديث الماء طهور إلا ما عغلب على لونه أو طعمه أو ريحه قال الشافعي لا أعلم أهل الحديث يثبتون مثله ومع ذلك إجماع العلماء على أن الماء الطاهر المطهر لا بد أن يتغير أحد أوصافه الثلاثة وطبعا المقصود بالتغير أن يكون التغير لا ينفك عن الماء فإذا انفك التغير عن الماء إبه هذا إيه يجوز التطهر به يعني مثلا لو أنت جبت ماء رائق وصبق فيه طين عكرته مش تغير لونه تغير هل يجوز أن تطهر به الجواب نعم لأن الطين عما قليل سيترسب في القاع ويبدو الماء نقيا إنما لو أنت جبت مثلا شربات أحمر وصببت على الماء اللون في الماء بعد ذلك ما يتركه إنما هو ملاجم لذرات الماء لأجل هذا يقال إن هذا لا يطفر ليه لأن هذا الذي دخل على الماء ما انفك عنه ولا تركه يبقى مسألة الـ الـ الـ ما تغير لونه أو صعمه أو ريحه إذا كان اللون أو صعم أو ريح أصليا في الماء لا ينفك عنه أما إذا انفك عنه فإن الماء يكون مطهرا مطهرا وكذلك حديث قضى بالدين قبل الوصية حديث عليم أبي طالب قلنا إن إجماع العلماء عليه وإن كان استندوا ضعيفا أو ضعيفا جدا لوجود الحال في الأعور الذي رواه عن علي بن أبي طالب أما حديث أبغض الحلال إلى الله الصلاق فإن سنده ضعيف ويمكن أن تحقق نكارة متنه بأن تقول ما هناك حلال بغيظ بل الحلال ما أحبه الله ورضيه والحرام ما أبغضه وكرهه فإذا ثبت أن الله تبارك وتعالى أذا لك الصلاق كما في القرآن الكريم فإنه ما يكون بغيظا كيف وهذا الصلاق قد يكون هو سبيل العلاج الوحيد إن رب مملول لا يستطاع فراقه يعني رجل مل مرأته يعني أتركه يعيش في ضنك لأن هذا بغض أم كل منا يذهب إلى سبيل حتى نستمتع بالحياة ونتفرغ للعبادة ونحو ذلك فما شرع الله تبارك وتعالى شيئا كرهه قر لذلك يمكن لك أن تحقق مع ضعف السند نكارة الحديث بمثل هذا المعنى الذي ذكرناه ولذلك هذا المثال لا ينطبق على القاعدة لان ما هناك اجماع من العلماء ان الحلال يبغضه الله ان الطلاق يبغضه الله سبارك وتعالى والله على يقال ان ابن الجوزي ذكر ان الحديث اذا كان كثير السوابق قليل العمل فيه مقال موقعت للمقولة ان صحت عن ابن الجوزي وعلى ذلك مرصحت حديث السوق دخول السوق دخول المنزل المشي إلى الجمعة نعم هذا ابن الجودي قال هذا الكلام لكنه ذكره في الضوابط العامة لمعرفة الحديث الموضوع قال ومن علامة الحديث الموضوع أن ترى الثواب الجزيل على, على العمل القليل دي اسمها ضوابط ايه عامة لكن لا يلزم من هذا العمور ان كل حديث صح سنده وفيه اجر جزيل على عمل قليل أن يدخل تحت هذه القاعدة لا ده ابن قال من علامات يبقى هذا يدل على انه لا يعتمد على هذه القاعدة وحدها في اثبات ان الحديث كذب بل بعد ما انت تحقق الكذب تقول ثم يضاف الى ذلك كذا وكذا وتذكر هذا الكلام فمثلا إذا سمعت حديثا يقول من أصعم أخاه لقمة في فيه أعتق الله له أعتق الله بسبب هذه اللقمة سبعين ألف رجل وجبت لهم النار مثلا أول ما تسمع كده سبعين ألف رجل لهم النار يطلعوا من النار عشان اديت لواحد لؤمة قلت له كل لو, هذا لو مثل هذا المثل مثلا افترضنا وجوده في الصحيحين والله نقول صحيح لكن قلما يكون هناك حديث من هذه المثابة إلا تجد الطعن في سنده إلا تجد الطعن في سنده ولذلك قلنا إن دي من الضوابط العامة يعني ما جيش واحد يقول إن كيف هذا كيف إن واحد يطلع سبعين ألف واحد واجبت لهم النار عشان لقنه لا نحن ما نعي بهذا فقط بل بعد ما نحقق إن الحديث كذب نقول ثم يضاف إلى ذلك إن لا يعقل إن سبعين واحد واجبت لهم النار يطلعوا بخفزة من النار عشان واحد يدى واحد لقنه يبقى إذن ما هذه, هذه القاعدة التي تذكر ابن الجولي ما يعتمد عليها رحدها فقط وإلا لو صح الحديث فأقلنا به كما ذكر ابن كثير في البداية النهاية في حديث الهجرة قال ويحكى أن النبي عليه الصلاة والسلام أولوك الصديق نظر من الغار فإذا سفينة عظيمة فأخذهم وأبحرت بهم إحنا نعرف يقينا إن هذا ما صح به تنب فشوف ابن كثير أم آيل إيه أل ولا ينكر ذلك على القدرة ولكن لو صح لكن لكن لم يصح السند إذا نحن نسلم بال... بال... بالقدرة المطلقة لله تبارك وتعالى وأنه يفعل ما يشاء ها؟ وأنه إن شاء أدخل الناس جميعا من الجنة بغير حساب وإن شاء أدخلهم النار بغير حساب بغير... ب... ب... بغير أن يحاسبهم كل هذا يدور ما بين الفضل والعدل إن أدخلوا النار فبعدله وإن أدخلوا الجنة فبفضله ما ننكر القدرة وإطلاق القدرة لكن إذا فتحنا الباب لأمثال هؤلاء دون مراعاة السند راح الدين كله فلذلك كانت هذه من الضوابط التي ذكر ابن الجوزي، وبهذا المثال وبهذه المناسبة أذكر حديثا وهو ينطبق كمثال تمام الانطباق على هذه القاعدة وهو حديث الربا بضع وسبعون بابا أدناها كناكش أمه يعني الربع الربا بضع وسبعون وفروا بضع وثلاثون وفروا بضع وثلاثون في الطرف المت من أشل درهما من الربا فقد ارتكب ثلاثا أو اثنين وسبعين حوبا أدناها من نكح أمه طب مال ايه اعلاها بقى اذا كان اجناها اقل ذنب يعني اللي يكون لقمة ربة يرتكب 72 ذنب اقل ذنب في ال72 ان يجامع امه امال اعلاها ايه بقى فهذا المثل منكر جدا هذا المثل منكر جدا ابن الجوزي بقى لما جاي يتكلم عن مكرة الحديث قال ايه قال ثم نعلم بعدما طبعا حقق الايه السند المتالف وصاقط ثم نعلم انه لا تستوي لقمة ربا او كي قال كيف تستوي لقمة ربا لا تتعذى بطن اكلها بهدنى الذي يخلف الانشاب ويصرف الميراث الى غير مستحق ويورث من القبائح ما لا تفعله لقمة ربا فلا صحة لهذا لأنه لو تأمل القبائح التي تأتي من الزنا تجدها أعظم وأفضح من القبائح التي تأتي من الربا وإن كنا نسلم بالقبائح القبيحة جدا التي تأتي من الربا لكن واحد أكل الربا ما تعدى الربا بطنه لكن واحد زنا ممكن المرأة تحمل ويطلع الولد زي ينسب إلى غير أبيه ويصرف له الميرات وليس هو منه إلى آخره ولذلك لا تجد امرأة نبي زنت قص إنما ممكن فسق لأن في الزنا من القبائح ما ليس في الكفر لذلك ما تجد امرأة نبي قص ولهذا المعنى اللطيف يمكن أن تفسر الحديث المشهور في الصحيحين أن موسى عليه السلام كان رجلا حيا يستحي أن يرى شيئا من جنته أن يرى شيء من جند فكان إذا أراد أن يستحم كان يذهب في النهر واحده بعيد كده وبعدين يخلع هدومه وينزل يستحم إنما بانوا إسرائيل كانوا يستحمون عرايا كلهم مع بعض الله خطيطة كده فلما اعتاد موسى عليه السلام إنه يستحم وحده فبانوا إسرائيل قالوا والله ما يستحم معنا إلا أنه آدر عند عيب في الخصية وإلا إيه اللي مش يخليه يستحم معانا فأراد الله تبارك وتعالى أن يبري أمود فخلع ملابسه في يوم الماء ووضعها على الحجر ونزل فالحجر أخذ ملابس موسى وصار أول مراء موسى عليه من الحجر أخذ ملابسه ويطلع عريان جرى وراء الحجر وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر يعني ها الثوبي أيها الحجر مر بقى الحجر على مين على الجماعة بانوا إسرائيل بقى وما باستحمل موسى بنيزل عريان فنظروا إليه فقالوا ما بالرجل من ذل؟ بأ. فأنزل الله فنزل قول سبّرته عاله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجهاً يمكن أنك أنت تلحظ بالكلام السابق معنى جميل لمثل هذا الحديث بأن يقال إن الخصية هذه هي كما يقال بلغة العصر الحديث ده مصنع الحيوانات المنوية فإذا كان عند الرجل عكس الخصية فبالتالي قد يكون عنده عدم قدر على الإنجاب ألا يتسلل هذا إلى الطعن في ذرية موسى وهم الذين طعنوا على جميع الأنبياء فيقول قائل إذا كان آذر فمن أين أولاده إذا كان هو غير قادر على الإنجاب يبأ أولاده منين مثلاً وهذا ليس غريبا على نسب بني إسرائيل الذين افتروا على الأنبياء أن يقول قائل منهم هذا فالزنى قبيح جدا فكيف بالمحارم فكيف بأعظم المحارم وهي الأم فأنت بعد ما تحقق مكرة سنة أمئه ثم تأتي بمثل هذه القاعدة الكلية تعرض بها كلامك الذي ذكرته والله أعلم لو ورد سؤال لو ورد حديث من طريق جعفر من طريق واحد فقط ولنقل أن هذا الطريق من ثقة ولنقل أن هذا الطريق من ثقة ثبت جعفر بن إياس عن طلق بن حديد أنه كان يقال كذا وكذا ولكن الحديث ماضي فهل نحكم على هذا الحديث الصحة الجواب لا إذا ثبت في الحديث الاعضال فنرجع حينئذ إلى البحث الذي قلناه في مرحة اتصال السند وأنه أحد شروط الحديث الصحيح أن يكون سنده متصلا فإذا ثبت أنه معضل أو مرسل أو معلق أو إلى آخره كما ذكرنا فحينئذ لا يكون صحيحا والله أعلم لماذا سمي الحديث المعضل بهذا الاسم الإعضال هو شدة الداء فيقال عنده داء عضال أي مزمن فلا شك أنه إذا سقط واسطة واحدة من السند أن هذا أن هذه علة ظاهرة لكنها علة فإذا انضاف إلى هذه العلة علة أخرى كأنك ضعفت العلة عليه إذا صار معذلا أي علته ضعفت عليه من هذا الباب. هذه تسمية كنا قلنا لغوية أو تسمية صلاحية أقصد العلماء تواضعوا عليها حتى لا يلتلس المعلق بالمعضل بالمنقطع بالمرتب إلى آخره في أي مرجع وجدتم معنى جواب الحكيم والله هذا الجواب أنا وجدته على يعني في كتب كثيرة ككتاب أحكام القرآن ل بكر بن العربي ووجدته في كلام لشهد سامي بن القيم رحمه الله اظن في اعلام الموقعين ووجدته في اظن فتح الباري الحرز من الحديث في موضع فاشتر هو جواب الحكيم بمثالة الازديادة التي نحن قلناها فلما تتبعت بعض الاحاديث وجدت العلماء بعضهم يشير في هذه الاحاديث الا ان هذا من جواب الحكيم او يقول هذه من المحاسم الفتحة والمثل هذه بيكون محتاج إلى تثبّت. كيف يعرف كيف يعرف الح... الحديث الم... كيف نعرف الحديث المدل المدلس في الحديث الإسناد الذي فيه رواة عن شيخه ما لم يسمع منه حيث من الصعب اكتشاف هذا النوى العلماء لأن علم الحديث العلماء يأخذون فيه بالأحواق. قالوا كل من دلت تدليس الإثناد نتوقف في روايته حتى يصرح بالتحديث هو لو ألزمك أن تبحث هل سمع أو لم يسمع أعياك ذلك فأم أيلك لك إيه خلط إحنا هنريحك مدلس قل له بقى لن أقبل ما ترويه إلا إذا صرحت بالتحديث ففي هذا جانب الأحوط وهذا يسير هذا يسير يعني أنت ما تطالب في كل سند فيه مدلس أن تثبت أنه لم يسمع هذا من شيخه بل يكفيك غلبة الظن أن المدلس إذا كان يعرف أن العلماء يردون حديثه إذا دل ومع ذلك يدلت فهذا من أكبر الأدلة على أنه أثقف وإلا لو كان سمعه من شيخه لبادر وقال حدثني لأنه عارف إن العلماء إذا قال المدلس عنه يقولوا لا أليح نفسك فإذا كان هو عارف كده يكون الحديث عنه بلقظة حدثة ثم لا يأتي بها لابد أن يأتي بها لأن هذا أدعى لقبول روايته فطالما أنه ارتقى بعن هذا يدل على أنه أخذه عن, عن واحد فأثقفه مع غلبة الظن ولذلك طالما أننا نحكم للأقل ونأخذ بالأحوط في جانب الحكم في جانب الحكم كان الواجب على المدلس أن يصرح بالتحديث ما المراد من أول السند؟ المراد من أول الإمام المصنف أو من أول الذي روى السند فإذا قلنا نعتبر أول السند وطبعا نحن بنقول أول السند دائما يكون من تحت يكون من عند المتأخر مش من عند المتقدم لإنه المتقدم لو إحنا على علونا لو إحنا اختصرنا الرجال اسمنا علونا ولا تعلو إلا للفرف العلو هذه جهة دنيا فإحنا قلنا مثلا لو افترضنا ان لو افترضنا إن هذا سنة فالجهة السفلى هذه هي جهة المتأخر ولا افترض إن هو الإمام البخاري مثلا من هنا والجهة العليا هذه جس فحابي فانت كل ما تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان بتعلو بسندك وترقى فاول السند هو مثل الإمام البخاري اخر السند مثلا ابن عمر او انات او غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم فيسقط من اول السند كأن يقول البخاري مثلا عن مالك عن مالك يبقى كأنك ايه حدثت فبقتين حدثت مثلا التنيتي عبد الله بن يوسف التنيتي وهو احد الرواي المكسرين عن مالك بن بخاري وكأنك حذفت لو اقتربنا التنيتي مثلا الطبقة بتاعته اللي هو اللون الازرق ده وانت حذفته كأنك انت ايه قطعت السند علقته كما ذكرنا علقته من فوق يبقى ده اول السند المقصود بيه المقصود بيه أن, ان يبدأ من الامام المصنف او يبدأ من المتأخذ مش أول السند من فوق لأن أول سند من فوق لو حصل الحلف للصحابي إحنا بيسمي المركب والله أعلم من من المحققين المعاصرين الذين تنصحنا باقتناء الكتب التي يحققونها أفضل ثلاثة في هذا العصر وهم جبال بالنسبة لأهل العصر شيث أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلم اليماني رحمه الله والشيخ محمد ناصر الدين الألداني حافظه الله بعد هؤلاء الثلاثة ما تكاد ترى أحدا من الغاسخ ولسي الشيخ اليماني عبد الرحمن رحمه الله في مسألة تأصيل القواعد كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل لو وزنا بأحود ذهب لوجنه كتاب قمة التحريف رحمه الله هذا الكتاب اللي عايز بقى يحس بحلاوة العلم يقرأ كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطير بالشيخ عبد الرحمن بن يحل المعلم الإيمان فقد مكل بالكوثري فعلا جزاه الله خير ما هي فائدة تعلم علم الحديث رواية وما رأيك بالذين يرجحون بالذين يرجحون أو يرجعون لكتب السيوطي تخطيط الشيخ الألباني حفظ الله في صحة الحديث أو ضعفه. مقصود السائل ما فائدة تعلم علم الحديث رواية أي رواية بالأسانيد من الآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان هذا مقصوده يبقى لا فائدة تذكر إلا أن يكون لك سند متصل أبي النبي صلى الله عليه وسلم بس وإن تبقى هذه السنة سنة الأسانيد إنما ما لها فائدة وإن تقض برواية أي نظر في الأسانيد والرواة نقول إنه لا يتم علم الحديث أساسا إلا بهذا أما الكتب السيوطي اللي بتقش الشيخ الألباني فلعل الإستائل يقصد صحيح الجامع وضعيف الجامع فأقول من أبرك كتب الشيخ حفظه الله صحيح الجامع وضعيف الجامع لي لأن هذا كالفهر بالنسبة لطالب العلم فأيما حديث تريده كان هذا كالفذرة بالنسبة لك ولذلك هذا الكتاب سهل على كثير من الذين يعني تسلقوا على هذه الثناعة الدخول في التخريج بسبب سهولة الحصول على الحديث أي حديث قدامه في أي كتاب يصبح الجامع وجده فيوم في يلاقي الشيخ عزل الصحيحة للضعيفة للإرواء مثلا لغاية المرام يوم على الكتاب الذي الشيخ عزل إليه ويفتح بقى ويستفيد إذا كان كذلك في الضعيف الجامع إن شاء الله فهذا الكتاب نافع جدا لأنه هو الذي قرب فعلا مصنفات الشيخ الألباني إلى صلاب الحديث وقرر بصفة عامة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يريده حتى إن الخطباء الذين يخطبون والذين يكون الدروس انتفعوا بصحيح الجامع ما لم ينتفعوا بكتاب آخر يعني عند الترهيب والترهيب مخلوط الصحيح على الضعيف على المنكر على جيره كذلك رؤى الصالحين وإن كان هو أجول بلا شك من الترهيب والطرهيب لضيك مجدته بخلاف الترهيب والطرهيب برضو فيه بعض الحديث الضعيفة اللي ممكن الإنسان الذي يريد أن يتحرص صحيح يحيك في فضله شيء لكن كتاب صحيح الجامع كله صحيح على الأقل من وجه تنظر الشيخ فلذلك كان المحاضر أو كان الخطيب كان بيستفيد لكل صحيح الصحيحة قدامه فيريحه من عناء البحث عن صحة الحديث لو ذكرت لنا بعض الأمثلة عن كبار المحدثين في ميدان خلوجهم إلى تضريف الحديث ولا أه يعني أه يريد استائل نحن نذكر بعض الأمثلة التي أعل العلماء بها الحديث بأن قلبه ينكره هذا كثير جدا وأنصحك بمطالعة كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم فسوف تجد فيه أمثلة كثيرة. يعني أذكر أنني تصفحت هذا الكتاب فأخرجت أكثر من أربعين حديثا وغير مستقف أربعين حديثا أنكره أبو زرع الراضي أو أبو حاتم الراضي بأنه لا يشبه حديث الثقام أو بأن قلبه ينكره أو نحو ذلك فهذا الكتاب نافع إسماعيل بن أبي أويس قال نساء ضعيف وقال مرة فبالغ ليس بثقة وقال أحمد لا راسبي به وثقر مرة بالشيخان فما قولكم إسماعيل بن أبي أويس الحظ من حجر ذكر أنه كان متماسكا في أول أمره ثم يعني تطرق إلى حفظه الوهم حتى رماه بعض العلماء بالكذب ولكن هذا الكذب يعني ما حمله العلماء على إذن الكذب الاصطلاحي الذي تترك به الرواية إنما حملوه على الخطأ الفادح مع إصراره على هذا الخطأ فحينئذ شاغ لهم أن يقولون هذا كذب وكذب بلغة أهل الحجاز تساوي الخطأ كما في الحديث المشهور عند أبي داود وغيره أن عن عبد الله بن محير قال ذهبت إلى عبادة بن الصامت فقلت إن أبا محمد يزعم أن الودر واجب قال كذب أبو محمد كذب أي أخطأ وهذه لغة أهل الشجاع يصكون على الخطا غير المتعمد الكذب فأسمعيني من أبي هؤلاء حسن الحديث إذا لم يخالف فإذا خالف فالحكم للمخالف إذا كان هو أثبت منهم ذكرتم في سوء الضبط الاختلاف وحكم الحدث قبل وبعد ومثلتم ابن لهيعة يكسر ذكر هذا الرجل في كتب الحديث فمن هو وما هي درجة حفظه وما هي أراءة لمالحديث المعتبر في رواياته ويقول شار بن حوشر. والله شار بن يعني مالي عليه خاصة إنما ابن لهيعة بالقدر اليسير الذي خطه وانا ابحث عن مروياتي رأيت فعلا ان روايات المتقدمين عنه امثل بكثير من روايات المتأخرين عنه وقد جمعت حتى الان اربعة عشر راويا من الذين سمعوا من اللهيعة قبل احترافته به وذكرت هذا في مناسبة سادقة ماذا تعرف عن ابن اخت سفيان الشهوي ابو محمد وهل هو من الكذابين والله يعني انا ما, ما اذكر يعني هذا الكلام هذا السؤال يوجه للدار خفنا يوجه للنساء يوجه لليحات لكن ما يوجه للأمثال ليه الإنسان يدور بالكامل يعني إننا يعتمد في مراجعة الرجال على كتب الحديث ليس على الشفر أصل الله تبارك وتعالى السبب في الأمر وبهذا قد الكفاية والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنقصنا وصيئات من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النور كنت أريد أن أتمم كلام الحافظ شمس الدين الزهري رحمه الله على الخلاف بين الوصوليين من الفقهاء وبين المحدثين في زيادة الثقة وهل هي تقبل على إطلاقها كما عليه جمهور الأصوليين أم فيها تفصيل كما ذهب إليه المتمرسون من أهل الحديث ولكن طلب مني بعض الإخوة أن أتكلم بأنثلة جديدة على الحديث المعلم لا فيما فيما يتعلق بالمسن منه لأن المحدثين متهمون بأنهم لا يولون المثنى عناية وقصار جهدهم هو مراعاة السند والكلام على الرواه جرحا وتعديلا أو موافقة أو مقالفة أو نحو ذلك ودخل الداخل بسبب جهله لا أقول بسبب تقصير علماء الحديث فأنهم ما قصروا إنما بسبب جهلي المتهجم دخلوا من هذا الباب إلى إعلال عشرات الأحاديث التي لا توافق عقولهم بدعوى أن فيها علة وأن المحدثين لم يولوا المسن عناية فبالتالي كان دور الفقهاء الاستدراك على المحدثين فيما يتعلق بألفاظ الحديث وهذه دعوى فجة وهي كذب بل أولى المحدثون مثل الحديث عناية قصوى بحيث لو أنني مثلا جمعت الأحاديث التي صادفتني في خلال البحث وأعلها علماء الحديث بزيادة كلمة أو أثبتوها لجاء في نحو مجلدين أو أكثر فما بالك بمن هو أم وأشد ممارسة وأطول عمرا مني مثلا هذا يستطيع أنه يجمع مجلدات في الحديث المعلث أو في الأحاديث التي تكلم علماء الحديث عليها من جهة متنها يصل الأمر باهتمام المحدثين بمتن الحديث أنهم يلاحظون الشك أحيانا في لفظة من ألفاظ الحديث فلا تفوتهم فالذي يلاحظ شك راول في, في كلمة في متن يغفل المتن كله ويرويه وهو لا يدري أن هذا معلول مثلا قرأت كلاما لبعض من ينتسبون إلى العلم عند العوام وليس كذلك عند العلماء الأعلام بعدما تكلم على أحاديث رواها بعض علمائنا بسندهم وهي مكلوبة. ثم طعن عليه أنه لو كان يفقه ما روى هذا المثل. وذكر كلام ذكر أسانيد رواه الخطيب البغدادي في جزء البتملة. ورواها أيضا ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس وأورى بعض أمثلة أخرى والذي يبرئ هؤلاء العلماء من تهمة هذا الإنسان أنه من المتعارف عليه أن العالم إذا شاق الحديث بسنده فقد برئت منه متى ستحاسب هؤلاء لو قالوا نحن نشترط على أنفسنا ألا نروي إلا صحيحا حين إذن تقول أن صالبت شرطك وأوردت حديثا باطلا ما يستفيغ العقل لا هو ما اشترط فلماذا تلزمه؟ هم كانوا يجمعون أي مسن بإثناد ولولا عنايتهم بهذا الجمع ما استطعنا أن نقيم الدليل العلمي على بطلان كثير من الأحاديث يعني تصور لو أنهم كانوا يتحرون جمع المثون التي تكون صحيحة في نظرهم فجاء جاء فقال فرأت في بعض الكتب مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ازرعوا الجرجير لو عرفوا ما في الجرجير لا تحت السريع فلو أني قلت النبي عليه الصلاه ما يقول هذا الكلام فيقول اين الدليل العلمي حينئذ الجا إلى الاثانين جاء جاء فقال قرأت في بعض الكتب مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ازرع الجار لو علمت ما في الجرجير لزرعتمه تحت الشريج فلو اني قلت النبي عليه الصلاه ما يقول هذا الكلام فيقول اين الدليل العلمي حين إذن ألجأ إلى الأسانيد وهي تك... وهي متهالة غالبا فيها كذابون فيها متركون فيها ضعفاء فيها مغفلون فيها مدلسون حين إذن ألجأ إلى هذه الأس الأسانيد وأقيم دليلا العلمي من خلالها أن هذا كذب لكن تصور لو أن الخطيب أو غيره هذا في هذا لم يروني لي أصلا فمن أين لي أن أقيم الدليل العلمي على طاعة هذا الحديث؟ هل الأثانيذ التي روى بها علماء الحديث قلوا في المتون الباطلة كانوا هم يعلمون أول الناس أنها باطلة إنما كانوا يريدون أن يحفظوا لنا كل كلام نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوزت عنايتهم أبعد من ذلك فجمعوا كثيرا من أخوال الصحابة أو مما نسب إلى الصحابة بأثانيبه صار الإنسان الآن لو أراد أن يحقق حديثا ما يجد عنده أشياء من بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها أشد ضعفا إلى أكيد. فهؤلاء العلماء الذين تعبوا على هذه السنة يأس الآن من يبهتهم بطلة البحث وبعدم مراعاة النظر في المثول إذا محاسن الله أدل بها. عدة عيوبا فقل لي كيف أعتذر إذا كانت محاسمي التي أنا أقول هي محاسم أنت جعلتها عيوبا كيف أعتذر ما عندي شيء اعتذر به إذا ضيعت محاسمي ما بقي إلا عيوبي فهذا الذي أحسن علماء الحديث جدا الإحسان في فعله الآن يطعن عليهم بسبب جهل هذا الطاعب لأنه لم يمارس علم الحديث فلذلك هو ما يدري هذه الأسناد لها قيمة أم لا أم ليس لها قيمة؟ ما عنده خرط. وكل إنسان عدوه هو عدو ما يجهل. وقيمة كل إنسان ما يحكم فنضرب الآن مثلا بعض الأمثلة التي حضرتنا فيما يتعلق بعناية في علماء الحديث في نقد المسن. وهي مناسبة طيبة حتى نستطيع أن إحنا نمارس بحث العلاء الممارسة عملية كاملة نحن نحاول أن معا في إخراج علاء للحديث الآن من الأمثلة التي أسوقها الحديث المشهور حديث ابن عمر رضي الله عنهما في السنن والمثندي وغيرهما من كتب الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبر هذا الحديث أحد صرقه كما عند أبي داوود وابن الجارود وعند الدارة خطني وغيرهم يرونه من طريق حماد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر قال دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر في بستان له فتوضأ من بئر ماء فيه جلد بعير ميت فقلت له أتتوضأ من الماء وفيه جلد بعير ميت فحدثني عن أبيه وهو ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بلغ الماء كل سين لم يحمل الخبث ولا شك إن البئذ من كل سين فأراد أن يقول أن النجاسة لا تأثر في الماء إذا بلغ كل سين فصاعدا والكل بقِلال هجر اللي هي الجر العظيم هذا هو متن الحديث. رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الصبت رواه هذا الحديث ابن ماجة وأحمد وعبد بن حميد وغيرهم عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه شايفين السند واحد السند الآن ما في خلاف. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء كلتين أو ثلاثا لم يحمل الخلف ففي شك في عدد الخلال أهي كلتين على الجزم ولا في شك كما ورد في السند الآخر في عند ابن ماجه وغيره حمد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر هذا راه ابو داود وابن الجارود والدارة قطمة. وهذا الاجتند اللي هو نفسه من أول حمد بن سلمة راه ابن ماجا وأحمد وعبد بن حميد وطرعا آخرون رأوا السند رأوا هذا الحديث على الشكل فعندنا هذا السند أهوت حماد عن عاصم قال إذا بلغ الماء كلتين اثنين يعني قلتين بيون وفي السند الآخر في ال... عند بلماجا وأحمد وغيرهما نفس السند حماد بن سلمة عن عاصم بن منذق قال قلتين أو ثلاثة طرعا أنت لا تستطيع أن تبين على من عهدته الخلاف إلا إذا فعلت إيه نزلت خلف حمد بن سلم على رسول يعني تشوف من الرواه عن حمد بن سلم نقولنا أي سند أهوت إحنا قلنا السند يعلو رأسيا ولنقرد مثلا هنا حمد ابن سلم السند هكذا يعلم ما أدري أي سند هكذا أنت شفت فيه اختلاف طيب عايز تحدد رأيت سندين عايز تحدد هل فيه اختلاف أم لا تأتي على الرو المشترك وتطلع فوق إذا وجدت اختلاف وجدت أن الراوي المشترك وليقف حمد بن سلمة له شيخين إبقى تعرف أنه في اختلاف في السند طيب عايز تعرف الاختلاف قادح ولا لا تنزل تحت الراوي المشترك الراوي المشترك حمد بن سلمة تشوف الرواع عن حمد بن سلمة لكل اللفظين أو لكل الطريقين وهذا هو الذي سنصنعه الآن حيث أن السند من حمد إلى ابن عمر واحد فمن أين أتى هذا الشك من المسؤول عن هذا الشك من الرواة بهذا الحديث فلتين أو ثلاثا ننزل طبقة في الرواة عن محمد بن سلم فننظر هل بينهم تفاوت في الحفظ فنحمل المسؤولية على هؤلاء ولا نحمل المسؤولية على واحد من رجال هذا السند هذا والذي نبحث فيه الآن فنجد أن روا السند الحديث الأولاني عن حماد بن سلمة جماعة منهم يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأبو سلمة سبوذة وهذا اسمه موسى بن إسماعيل وعبيد الله ابن محمد العيشي والطيالفي وبشر بن السري وآخرون دول كلهم رووا هذا الحديث عن محمد بن سلمة بهذا الإثناث ولم يشفته على الجزم روى الـ الـ الطريق الآخر يزيد بن هارون وعفان بن مسلم وأبو سلمة تبوذكي وعضي الله ابن محمد العيشي ووكيع وهدبه ابن خالد وكامل ابن طلحه في آخرين ايه اللي بقى اللي انتوا تلاحظوه في في المجموعتين دول في اربعه مشتركين ولذلك انا ذكرتهم في الاول الاربعه دول هم الاربعه دول سليم طيب ما هندقك كثيراً في بقية الرواه لأنهم كلهم ثقات كل دول أثبات ثقات أثبات فإذا كان الرواه ثقات أثبات اللي هم عن محمد بن سلمة وهم يتجاوزون خمسة أو ستة والذين رووا عنه روية الشك أيضاً ثقات أثبات يتجاوزون السكة فمن الصعب جداً تعصيب الوهم بهم إذ لو جاز أن يهم واحد لا يهم اثنين إذ جاز أن يهم اثنين ما لا يهم ستة يعني صعب أن توهم هذا العدد كله ليه لا فيما إذا كان فيهم جبال من جبال الحفظ زي ديزن هارون وأبو سلم التبوذكي وهول الناس يبقى لابد حينئذ أن ننظر في راو آخر من رواة السنة فنجد أنهم جميعا ثقافا وكذلك حمد بن سلمة إلا هنا بقى بيدخل الخلل. حمد بن سلمة رحمه الله في آخر عمره حدث له شيء من الاختلاط. في آخر عمره حدث له شيء من التغيير والاختلاف. فحينئذ نقول أن هذا الشج من حمد بن سلمة ليه؟ لأن الأربعة هؤلاء روه عنه على الوجهين مر بالجزم ومر بالشك فهذا يدل دلالة خاطعة على أنه المسؤول إذ لو كان هو لم يروي رواية الشك ما رواها هؤلاء عنها من أين يأتون بها فلما روا هؤلاء الأربعة الحديث عنه على الوجهين مرة بالجزم إذا بلغ الماء كلتين ومرة بالشك قلتين أو ثلاثا ورأينا أن حمد بن سلمة تغير في آخر عمره فكان إلصاق الوهم أو إلصاق الشك في الحديث به أولى وهو الذي يوافق الصناع الحديثي إذا أنت ترى أن العلماء علماء الحديث ما فاتهم أن فيه شك في الإثنات في المثل كلتين أو ثلاثا بدأوا يرجعوا إلى السند لأن السند هو محور الارتكاز كله بدأوا يرجعون إلى السند ليروا من المسؤول عن هذا الشك يبقى عندنا الـ الـ الـ كلتين أو ثلاثة يبقى ايه؟ يبقى الشك من حمد ابن سلمة ليه؟ لأن جماعة من الأثبات اشتركوا في رواية, في رواية الوجهين عنه مرة بالشك ومرة بغير الشك في هنا خلاف الاثناج أنبه عليه عرضا لم يكن يعني هذا ون عايزين نخصص البحث كله للمش، لكن ما في بقى صراماتج المناسبة. طيب، إحنا خلينا يعني نحاول نكتب ال السند بطريقة بحيث ان يات مشاركونا في ال في المناقشة. هذان سندان. هل فيه اختلاف بينهم يعني هل الأول قالت حن... زي كما اتفقنا أول ما نتأل هل فيه اختلاف في السند نبحث عن مين عن الراوي المشترك في السندين طيب من هو الراوي المشترك عاصم طيب هذا عاصم ابن عبيد الله هو الراوي المشترك عايزين نعرف هل هناك خلاف في الإسناد ولا لا نعمل ايه نبص فوق عاصم طيب فوق عاصم ابن عبيد الله اختلف الشخين ولا واحد اختلفوا طيب عايز اعرف الاختلاف قد اقول لا انزل هنا تحت عاصم اشوف من الذين رووا هذا الحديث عن عاصم اذا كانوا في الحفظ والثقة والاتقان على درجة واحدة يبقى نعمل ايه ها انا عايز احس ان استفدنا من اذا وجدنا الرواه عن الغاو المشترك الاثنين على درجة واحدة يخذين على عشرة في الحظ يبقى نقوم نحمل الروايتين على على اختلاف التضاض ولا اختلاف التنوع التنوع نقوم نقول لها ان ايه يعني عاصم ابن المنذر له شيخان مرة يروي عن عبيد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر ومرة يروي عن ابي بكر بن عبيد الله بن عبد الله ابن عمر زي لو تفتكروا المثال اللي احنا ضدائه بالنسبة للزهري عن عروة عن عائشة والزهر عن أبي سلمة عن عائشة وقلنا إن لو كان رواة رواة الزهر عن عروة مثلا زي مالك وابن عيينة وابن جريت هم أثبات ورواة الزهر عن أبي سلمة زي مثلا معمر وعوقيل بن خالد وشعيب بن أبي حمزة وصلهما ووجههم جميعا من النتقات إذا نحمل الحديث على أن الزهر مر رواه عن عروة ومر رواه عن أبي سلمة لكن إذا وجدنا تفاوتا في الحفظ فبنحكم لمن؟ للأحفظ إذا وجدنا تفاوتا في الحفظ في الرواة اللهم دول عن الراوي المشترك حينئذ نحكم للأثبت والأضبط فالحاصل لنحمد بن سلماء بيرو هذا الحديث عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر هو نفس في السند ده عن ابن عمر فرأينا أن حمد بن زيد روى هذا الحديث عن عاصم بن المنذر عن أبي بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر فهذا من المحتمل أن يكون ابن هذا مش كده برضه من المحتمل من المحتمل لأن هو أبو بكر ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر وهذا عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر فمن المحتمل أن يكون هذا ابن هذا فيكون ابن عمر بالنسبة لديه يبقى إيه؟ يبقى جده ما الحال يبقى كأن حماد بن زيد روى عن عاصم بن المنزل عن أبي بكر ابن عبيد لا عن جده هذا على إيه؟ كما قلنا على احتمال أن يكون أبو بكر هذا هو ابن عبيد لا طيب عايزين بقى نحكم للسنة دي. ثم نجد حماد بن زيد وطبعا هنا صرفة قالها بعض علماء الحديث ولذلك تكتب الجد لأن الصرفة تتعلق بالجد هم علماء الحديث لهم لطافة كده لما يحكمون مثلا حب, آه آه حب العرني متروف فيسأل مثلا واحد من علماء الحديث عن حبة فيقول حبة لا يساوي حبة وفي حبة لا يساوي حبة أو مثلا يسأل عن بركة بن محمد الحالب يقول لا بركة فيه وسئل الشافعية عن حرام بن عثمان قال الرواية عن حرام حرام وهكذا يعني لهم ايه لهم الله طائب في الحصن على الله حمد بن سلم كما قلنا من منذ قليل صرأ عليه تغير في حفظه في آخر عمره لكن حمد بن زيد ثقة ثبت متقن ثقة ثبت متقن يبقى اول من نرجح هنرجح مين؟ حماد بن زيد على طرح ليه؟ للتفاوت بينهما في الحفظ قال بعض العلماء الفرق وهو في الحفظ طبعا بين حماد بن سلمة ابن درهم وبين حماد بن زيد ابن دينار كالفرق بين الدينار والدرهم يعني هو إيه جاب الجد بتاعهم تعرفين الدينار طبعا أعلى من الدرهم بكثير يريد يعني يفضل يعني حماد بن زيد في الحفظ فقال الفرق بين حماد بن زيد ابن دينار وبين حماد بن سلم ابن درهم كالفرق بين الديناري والدرهم طبعا قال بعض العلماء اظن ابن حبان ان هذا في الحفظ فقط وإلا فيما يتعلق بالورع والعبادة ما يعني يفضل حماد بن زيد على حماد ابن سلم ويؤثر عن حماد بن سلم رحمه الله عن بعض العلماء قال لو قيل لحماد بن سلم غدا القيامة ما يستطيع أن يزيد في عمله شيئا مما يدل على جده في العبادة أنه اكتفر في العبادة رحمة الله عليه الجميع فإذا هذا خلاف إيه؟ هذا خلاف عارض في الإخناس فاذا حصل نوع من التفاوت، ننظر للرؤو المشترك ننظر لأعلى إذا رأينا فيه تغاير في الشيوخ يبقى فيه, فيه, فيه, فيه في اختلاف في عايزين نعرف طاجح ولا لا ننزل تحت الراوة المشارك بطبقة فننظر إلى تفاوت هؤلاء العلماء إذا كانوا متساوين في الضبط والإتقان والمتانة إبقى إيه يحكم بإيه أنه روى مرة هكذا أو هكذا فيحمل على التعدل أما إذا حدث بينهم تفاوت الحفظ فلا بد حينئذ من الترجيف معلش يعني ربما يكون الكلام يعني شوية غير منطلث لكن لما تسمعوه مرة ودين ثلاثة يستعبون ان شاء الله تخيص هنأخذ كمان يعني المثال ده هذا مثال يدل على عناية علامة الحديث بالمثل ننظر في مثال آخر إيه؟ لا وطبعا هذا لو تبقيل أنا ما أحبثنا له. أتعرض له وطبعا لي يعني هذا البحث له ذيل الآخر ما يعني يظهر الحكم إلا إذا تعرضنا له لكن أنا بمناسبة الحديث تذكرت إن فيه اختلاف في السنة فقلت يا سوف المرة يعني ك... في حديث المشهور حديث أبي هريرة إذا نرى في الحديث بغير إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب وفي اختلاف إحداهن أو أولاهن أو أخرىهن يعني اللي ما ما راجح فيها هذا الحديث رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ إذا شرب إذا شرب الكل فتتكلم الإسماعيلي أبو بكر صاحب المستخرج على صحيح البخاري وكذلك تكلم ابن عبد البر وهو يعني من أجل العلماء الذين خدموا موطأ مالك خدمة لم يخدمها أحد قطر لا فيما في كتابه الفذ الكبير التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساني وكذلك ابن مندى ثلاثتهم قالوا إن مالك إن مالكا تفرد عن الكل بهذه اللفظة إذا شرب وروات حديث أبي فريرة على تواتر طرقه ورواة حديث أبي على تواتر عنه كلهم يقول إذا ولا غاء قال ابن البر وهو الصواب الذي يعرفه أهل اللغة الكلب ما نقول أنه بيشرب إنما نصف الكلب بالولوغ وليس بالشرف فقالوا أن مالك تفرد عن الكل بهذه اللغة فإحنا الآن نريد أن نحقق صحة هذه اللغة من جهة الرواية ثم من جهة اللغة طبعاً من جهة اللغة ما هو بحثنا وطبعاً يجوز أن يقال شرب الكلب لغة ما فيها مشكلة كون الولوغ أشهر لا يدل على أن رواية شرباء غلط الولوغ أشهر نعم لكن شرباء صحيحة من جهة اللغة الآن نحن سنحقق هل مالك تفرد بها ثانياً لو كان مالك تفرد بها هل هي صحيحة أم لا؟ وطبعا احنا كما قلنا العمدة على الأسانيد زي من شايفين عشان نحقق اللفظة بنرجع للإيه؟ للأسانيد عشان نشوف استقاط المخالفات المتابعة فهذا الـ الـ طبعا هذا اللفظ رواه الشيخان رواه مالك في الموطأ ورواه الشيخان وأحمد وغيرهم عنه بلفظ إذا شريف الأول احنا هنسلك مسلكين مسلك يتعلق بالرواة عن مالك ومثلك يتعلق بالمتابعات لمالك كل ده عشان ننظر هل هذه اللفظة صحيحة تنسب حقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا البحث الأول هنشوف الرواة عن مالك لأن مالك جماع روا عنه إذا شرب وجماع روا عنه إذا ولغ فإحنا نشوف الرواه عن مالك في الحالتين لننظر هل اتفقوا عليه أم اختلفوا عليه؟ فنجد لفظ إذا شرب رواه عن مالك شافي وكتيبة بن سعيد وابن وهب وابن مهدي وابو مصعب وعبد الله بن يوسف الوثنية ويحيى بن يحيى والسحاق بن عيسى كل دول الواحد منهم يزن جبل في الحفظ لا سيما ان بعضهم من المتخصصين بالمسمى بالموطق يعني مشهورين برؤية الموطق زي ابو مصعب احمد بن ابي بكر وزي عبدالله بن ست النيسي طبعا البخاري يروي غالب أحاديث مالك عن عبد الله بن نصف التنسي ويروي الشطر الآخر عن إسماعيل بن أبي قويت ويحيى بن يحيى هذا واسطة مسلم في رواية أحاديث مالك وإسحاق ابن عيسى هذا يروي عنه كثيرا الدارمي والإمام أحل بن حنبل أحاديث مالك وكذلك ابن مهدي يروي عنه مالك العبد الرحمن يروي عنه أحمد أحاديث مالك كثيرة وطبعا القتيب بن سعيد من المختصين بمالك والشافعي هو الشافعي Ah, és Rauhi وقال العلماء جميعا اتفقاد الشافعي ومن معه روى هذا الحديث عن مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة بلفظ إذا شرب ورواه روح ابن عبادة وإسماعيل بن عمر وأبو علي الحنفي ثلاثتهم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ إذا ولغ فوافقوا بهذه اللفظة سائر الرواه عن أبي هريرة هذا الحديث لأن كلهم يقول إذا ولغ إلا في رواية محمد بن مران العقيلي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عند ابن خزيمة فهذه الرواية الوحيدة في حديث ابن سيرين إن فائدة شرب يبقى هل الرواه هنا اتفقوا عن مالك ولا اختلفوا اختلفوا طالما اختلفوا وهم ثقات أسباب يبقى ليست العهدة على مالك ليه؟ لأن مالك إمام ثقة سبت جبل ثقة سبت لو فيه مغمز قلتم ممكن تقول العهدة عليه طالما اتفقات رووه عنه على الوجهين لكن إذا كان هو ثقة سبت إذا كان ثقة سبتا هذه الحرب العهدة ليست على مين؟ على مالك هذا الاختلاف في اللفظ. فهذا يدلنا على أن مالك تلقاه عن شيخه هكذا مرة قال إذا شرب ومرة قال إذا ولغ مما يؤكد ذلك الإجابة على السؤال الثاني هل مالك تفرد بلفظة إذا شرب ولا رواه مع مالك آخرون عن أب الزناد نحن فنجد أنه قد رواه عن مالك عن أبي الزناد خمس آخرون، وهم الخمس الآخرون ورقاء ابن عمر والمغيرة وعبد الرحمن ابن أبي الزناد وشعيب ابن أبي حمزة. وجعفر ابن ربيعة وآخر حائط مراعا عن ذهن الآن لعله المغيرة بن عبد الرحمن أو سعيد بن عبد الرحمن ابن المغيرة حفظ يجد آه عن أبي زناد هؤلاء متابعون لمالك، ورقاء ابن عمر وعبد الرحمن ابن أبي زناد وشوعيب بن أبي حمزة وجعفر ابن ربيعة وآخر لو الآن هؤلاء يروون الحديث عن مالك يروون الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا إذا شرب الكلب فلو جاز أن تقول في البحث الأول إن العهدة على مالك في الاختلاف نيجي نقول لك لا العهدة ليست على مالك بدليل إن في خمسة رووا هذا الحديث عن أبي الزناد مثل رواية مالك فلأن جاز أن يخطئ مالك فلا جد أن تخطئ كل هؤلاء فهذا مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا التنويع كان من أبو الزناد، هو اسمه عبد الله اسمه عبد الله بن ذكوان، الوشخ مالك وعبد الله بن ذكوان هذا أبو الزناد دقة نسب إمام كبير، وطبعا الأعرج عبد الرحمن بن هرمط هذا هي عن أحد الرواة المتقسم بأبي هريرة. يبقى نطلع من هذا بيه إن اللف إذا شرب صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز. لعالم أن يخطئ أمالك أو يخطئ أبو الزناد في لفظ إذا شربا صحيح اللغة أشهر كما قلنا لكن لفظ إذا شربا صحيحة من جهد اللغة يبقى بهذا التحقيق ثبت إن العلماء علماء الحديث كانوا يعنون بألفاظ الحديث عناية فائقة. حتى إني لفظة شربة ولغة بدأوا يناقشون فيها ونضوا صفحات كثيرة يبحثون ويحققون وفي الآخر قال لك الوجهان جائزان ولا شيء فيهما نأكل أيضا مثال آخر ولعله يعني يكون فيه شوية دقة لأن الزيادة في هذا المثال لفظة واحدة نعرف حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان وغيرهما مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا وفي بعض الرواه لا يذكرون العدد حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده فإنه لا يدري أين باتت يده هذا الحديث رواه عن أبي هريرة أبي هريرة مرفوعاً نحن الآن سنعنى بالرواة عن أبي هريرة رواه الأعرج ومحمد بن سيرين وهمام بن منبه وعبد الرحمن ابن ثابت في آخرين ورواه عنه جابر ابن عبد الله وأبو صالح أبو رذي وشقيق ابن عبد الله دول قالوا فليغفلها إنه لذي، ودول قالوا فليغسلها ثلاثة. الأعرج ومحمد بن سيرين وهمام بن منب وعبد الرحمن بن ثابت في آخرين رووا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها. فأنه لا يدري أي باتت يده. وجابر بن عبد الله الأنصاري صحابي يرو هذا الحديث أيضاً عن أبي هريرة و صالح وشقيق بن ابن عبد الله في آخرين يقولون فليغسلها ثلاثاً فليغسلها ثلاثاً طيب يعني تحفظوا إيه؟ لأن طبعا البحث حيكون في أحد الرعن أبي هريرة فيبقى إذن الذين ذكروا العدد جابر وأبو صالح وأبو رزين وشقيف ابن عبد الله والذين لم يذكروا العدد الأعرج محمد بن سيرين همام بن منبه وعبد الرحمن بن ثابت في آخرين أخرج في من طريق عمر ابن ابي سلمة سنة زهير ابن محمد سنة محمد ابن سيرين عن ابي هريرة انا ما يعني عندي شك شوية عن شيخ زهير ابن محمد اه سمى سالم الخياط سالم الخياط هي. عن محمد بن سيرين عن ابي فريرة فساق الحديث وبعدين قال ايه فلا يضع يده يضع يده حتى يفرغ عليها ثلاثة تلاحظون شيء في ذر وين؟ ايه؟ طيب ن ن نكتب أنا أكتب ال القائمة نهوض الأعرج ابن سيرين وهنم ابن منبه في آخرين لم يذكروا العدد وبعدين هنا جابر وأبو صالح وشقيق ابن عبد الله ذكروا ماشي طيب تلاحظون في هذا الوش إيه؟ آه جميل إذن هنا إحنا قلنا أن ابن سيرين ليس في روايتي ذكر العدد لكن هنا في محمد بن سيرين عن نبي هريرة ذكر الإيه العدد الإمام مسلم في الصحيح يقول أن محمد بن سيرين لم يقع العدد في رواياته لم يقع العدد في رواياته إحنا عايزين الآن نشوف كلام الإمام مسلم هل هذا السند بهذا السند نستجرك عليه ونقول بل ثبت العدد من رواية محمد بن سيرين ولا إحنا يعني نؤيده فيما يقول إحنا بقى ندرس السند ونصل في النهاية فبنجد أن فعلا ذكر العدد في رواية ابن سيرين منتر منكر لوجهين. الوجه الأول أن أثبت الناس في محمد بن سيرين هو هشام بن حسان. روى هذا الحديث عن محمد بن سيرين ولم يذكر العدد. وتابعه عوف بن بجميل الأعرابي ولم يذكر العدد. طيب سالم الخياب اللي هو روى عن بن سيرين مخالفا لمن؟ الشامي بن حسان وعوف بن أبي جميلة الأعراب هما الاثنين قطعا أثبت منه وهو في حفظه كلام لكن ليست عهدة هذا الاختلاف عليهم أما العلمين على الاثنين دول أو عندنا عمرو بن أبي سلمة شامي وجوير بن محمد طيب عمرو بن أبي سلمة صدوق وزهير بن محمد كذلك طيب حيجي الخلل منين قال العلماء إذا روى أهل الشام عن زهير بن محمد أتوا بالمناكير إذا روى أهل الشام عن زهير بن محمد أتوا بالمناكير فأنت عشان كده لازم تشوف الراوي عن زهير بن محمد دشامي ولا مثلا كوفي ولا حجازي ولا فنظرنا فإذا عمرو بن أبي سلمة شامي فيبقى جاء الخلل منين من رواية عمرو بن أبي سلمة الشامي عن زواري بن محمد حد يذكر راوي زي بن محمد شبيه به لا اسماعيل بن عياش العكس إذا نعايش شبيه به اسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام وقع في رواية المناكية. لا اطلع درجة معمر معمر ابن راشد طب مين اللي لو روى عنه يحصل فيه خطأ في الرواية بتاعته أحيانا البصريون أهل البصرة قلنا أن معمر دخل البصرة ولم يكن معه كتاب فحدث على الخطأ فحمل عنه أهل البصرة أغالي إذا فعلا هذا الحديث هذا هذه اللفظة منكرة من رواية مين ابن سيرين فقط لا غير وإلا فهي ثبتت في صحيح مسلم وغيره من رواية بعض هؤلاء ان هم ذكروا العدد فشوف الدقة يعني يصل دقتهم في المتن ان يقول ان ثلاثا في رواية فلان الفلاني فقط غير محفوظة وهي خطر